ثم ردّدنا لكم الكفرة عليهم وأمددناكم وأمددناكم بأموالهم وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.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 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين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 فتقعد مذموما مخذولا وقضاه ربك ألا تعبدو إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا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 قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة, إنه كان فاحشة وساء كان ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان من صورا ولا تقربوا ما لليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده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 تتبعون إلا رجلا مسحورا أَظْرَكِيفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَظَلُوا فَظَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظامًا وَرُفَاتٍ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَا خَلْقًا جَدِيدًا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 ولقد فضلنا بعض النبين على بعض وأتينا وأتينا داود زبورا قل دع الذين زعمتم من دونه فلا يملكون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم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 إذا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا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 قُل إن اجتمعت الانسان والجن على ان ياتوا على ان يأتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل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 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قادرٌ على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لَأَمسَكْتُمْ إذا لَأَمسَكْتُمْ خشية الإنفاق وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جاءهم فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ